يا ليل الوداع تنال خضر ضاع منك شفيت بس الهجر ريتك فلا طر لك فجر يا ليل الوداع يا ليلي الوداع يا ليلي الوداع شن الخدر ضاع منك شفت بس الهجر ريتك فلع طر لك فجر يا ليلي الوداع يا ليلي الوداع رأيتك يا ليلين عيب طويل دهر ويعك ساهم ما أمل من الساهم رأيتك يا ليلين طول طويل دهر ويعك ما امل مني السهر ريت فيلع في فيني مصباح الخطأ كم كبف كتب هيئة مش كم قومة يعلي للمصاب عجزينا بإعتاب يا ليلة المصاب عجزينا بإعتاب تتعاتب ويهلل شير سهرين وتعيش فليل يا ليلة الوداع يا ليل الوداع يا ليل الوداع شن الخدر ضاع يا ليل الوداع شن الخدر ضاع منك شفت بسي الهجر ريتك فلا طر لك فجر يا ليلي لي ودا يا ليلي لي ودا ان العقيله ترضي يا اللي يمشي يتم يا ليلا بن حجيلا وثار رؤى أنا العاقل أن لا يا لي لا يمشي يتيم يا لي لا حق جيلان سهاريهم باجر ايضا ترمى اغري سيبلاسي عقب خويتي ووانيتد طين من حقي عليه انحب او من حقي عليه انحب او انحا وداعو يا اخوتي لو راح وبقدها حبيتي ساعه وداعو يا اخوتي لو راح يا الوداع يا الوداع يا, يا, يا الوداع وا منك شفر بسيل الهجر ريتك فلا طر لك فجر يا ليل يا ودا يا ليل يا ليل ودا تدرج ريع عيني عابري اللي ايدي ما ينتير بعيوني زياني هل وجعت واشلات دائما تدرج ريع صبري ليدي ما يمكن ريح بعيوني سير نوها البوجت واشلات دائما من صغر قلبي في البه من صديح من عملتين طبي وآثر كسر الظلع من دفعه الباب وقلبه مينصار من دفعه الباب قلب امي يا ليلي من ذاك الوقت كم احنا بيها يا ليلي الوداع يا ليلي الوداع يا ليلي الوداع و بس الهجر ريتك فلا طر لك فجر يا لي نودا يا لي نودا اول جارح جارحي السيجي يا فاطي وثاني جارح يوم الشيفة عامي حيم أول جارح جارحين زيتش يفع طيمة وثاني جارح يومي الشيفة عامي الحيمة راسا فطر وتخضى بطي يضي الديمة لا أمي لا بوياي وبغي تيم يا راح اللي بجان إزيح الأحزان راح اللي بجان إزيح الأحزان جان الأب خيمة وف وتهم سايل سدها غف يا علي الوداع يا علي الوداع يا لي دي بس الهجر رايتك فلاء طر لك فجور يا ليلي الوداع يا ليلي الوداع يا هل خايلك شمسها مطع من بيتي الطفل قال الجارح صاوي الغاضب لاني زامل يا هل خيلك شام شام عامين بيتين طفل ثالث جارح صاب القالب من الزمن يوم الشيف واخطي الطاشت شا يبدي يا وسبا امي الحيقت اسمي انطيع ابن امي صديت وبشوغ ناديت ابن امي صديت وبشوغ ناديت سالم يا يابو محمد صحد قبلك يا ريت تصوّضيك يا اليالي الوداع يا اليالي الوداع يا اليالي الوداع شن الخذر ضاع منك شفت بس الهجر ريتك فلاع طرلك فجر يا اليالي الوداع يا ليلى لودا من, من الزمن غير الغادر ما ضيعني صي ما أدري يا قلبي صي ذلك جامد من الزمن غير الغادر ما ضيعني صي ما ادري يا قلبي يصيبك كم جاري اولو هالغيلة بيزولوي طري الصبح وبعني لو شفتي خويتي تخلص بيبح شي صبر العيال شي سكت الاطفال شي صبر لعيال شي سكت الاطفال لو باتش ربقى بغربتي يا هل يرحم حالتي يا آلية للوداع يا آلية للوداع دا شن الخدر ضا منك شفت بس الهجر رأيتك فلا طر لك فجر يا ليل الودا يا ليل الودا يا ليلة ضل ضل يدريب جامر قلب خليني وي يا حسي أنا يطاو ويلبي العاتب يا ليلة ضن تدري جامر قال يلتي هاتب خليني وي يا حسي أنا يطاو ويلبي العاتب واشتيل عظيمي ويالليدي علي ينكتك وان انطي وجهي لو شفت خدري ينسيلك خبرني يا حسين انطي الوجه وان خبرني يا حسين انطل وجه وين لو رحت عني يا هلي تقبل شيمكم أنولي لو رحت عني يا هلي تقبل شيمكم أنولي يا ليلي الوداع يا ليلي الوداع يا ليلي الوداع جن الخضر منيك شفر بس الهجر ريتك فلا طرلك فجر يا ليل الوداع يا ليل الوداع وبها الواء ضح ضح زي نبتي يصيد لاني الحارم مثل القيطة صيل عاتي minä lukeen, ja päällä ollaan. Siinä on teistä, joten minä olen. Mutta kun olemme siellä, niin meidän on tehtävä. Mutta kun olemme siellä, هاي الحرام هوت هي يا راعي العلم وينك يا عباس يا رفعة الرأس وينك يا عباس يا رفعة الرأس يوم محمي عيلة فاطمة وروي العطاش من الظمى يوم محمي عيلة فاطمة وروي العطاش من يا ليلي الوداع يا ليه يا ليه منك شفت بسي الهجر رأتك فلا ضرلك فجر يا